اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله وسلام على عباده الله 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. من البحرين حاجزا أ الله عارم بل أكثرهم لا يعلمون أمي يجيب المضطر إذا دعى أمي يجيب المضطر إذا دعاه, دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أئلهم مع الله قليلاً ما تذكرون أن من يهديكم في ظلمات البر ومن يرسل الرياح مشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم قال الذين كفروا اذا كنا ترابا واما انا ايننا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل عننا مُم تُكُِّ صُدُهُم وَمَا يَون وَمَا مِن غائبة في السماء لذيهم في اكثر الذين في يختلفون وانه لهدا ورحمه للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل ك على الحق المبين قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير